الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام الحمد لله الذي أعطانا أسماء و أبصار و رقولة و أفيدها و أيديا الله وحده لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأثباهه وسلم لك سيديهم كثيرا أما بعد فالمسلمون في فرنسا جزء من هذا البلد لذلك لا بد أن يكون لهم أثرهم ولا بد أن يكون لهم تواصلهم مع مجتمعاتهم ولا بد أن يكونوا ممن يؤثر في المجتمع ويتفاعل معه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، وهو الذي نسير على هديه لما وجد في مجتمعه الأول في مكة لم ينزوي على نفسه بل كان يتواصل مع الناس فكان صلى الله عليه وسلم Jedruji v Alláh, Sallallahu Alaihi Wasallam, jete raven, al-Fahir, jete raven, jete raven, jete raven, jete raven, jete raven, jete raven, jete raven, jete raven, jete أمورهم النفسية من جهة الاضطرار والجزع والتخور إلى غير ذلك لدينا علاج ناجح لهذه المشاكل ألا نتقرر إلى الله بعرض هذا العلاج على أولئك المرضى في هذه المجتمعات هناك مشاكل أسرية مشاكل اجتماعية مشاكل اقتصادية إلى غير ذلك من أنواع المشاكل عندنا في شريعتنا شريعة رب العالمين التي بعث بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم علاج ناجح لهذه المشاكل ولذلك علينا أن نتفاعل مع مجتمعاتنا بحل هذه المشاكل ب. ما لدينا من علاج ناجح ناجح وارد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله عليه وسلم وهناك صفات يتصرف بها المسلم الذي يعيش في فرنسا ويعيش في غيرها ينبغي بنا أن نتذكرها. وأن نعرف هذه الصفات حتى نكون ممن اكتسب بها. المؤمن مخلص لله عز وجل، موحد يحرص على أن تكون أعماله كلها لله، ليس الصلاة فقط، وليس وجوده في المسجد فقط، بل حياته كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحيالي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك ومرك وأنا أول رسول وبالتالي يملدي بنا أن نتعرف كيف نقلب حياتنا لتكون كلها طاعة لله وهذا أمر سهل يسير ويجعلك تتفاعل مع الناس ويسلب قلوب الخلق إليك ويجعلك تؤثر فيهم من حيث يشعرون من حيث يشعرون أليست القلوب بيد الله جل وعلا؟ أليس الله جل وعلا هو الذي يجعل المحبة في قلوب الخلق لمن شاء؟ ألا نسمع قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودأ محبة من الله ومحبة في قلوب الخلق انظر لقصة موسى عليه السلام تلقيه أمه في اليم يأخذه أدو Takoláhou الله ať tě snaga, al alaika, A že إن الله يحب فلما فحبه ثم يوضع له القبول القبول فين في الأرض. من المسلمين فقط لا, المسلمين. لا لكنه يقدرك أكبر ما يصيب المسلمين في فرنسا هو من ما يلاحظون به وما يعاملون به المعاملة قد تكون غير مقبولة هذا ناتج من بيئتهم كيف تصرف الخلق كله بأمر الله جل وعلا والله جل وعلا وعد المؤمنين العاملين للعمل الصالح السائرين على طريق السريع أن يسلهم الله وأن يضع عليهم المخارج والفرج في كل ما يودونه وعد من رب العزة والجلال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا ينتصه ومن يتق الله yjádří mu z وجد في حياة المسلم شيء من المضايقة في أول الأمر لكنه إذا فزع إلى الله واستعان بالصبر والصلاة انقلبة الأحوال لكم وشاهد هذا على مدار التاريخ العديد من الوقاع في حياة الأمة الأمر الآخر الذي أو من أهم ما يكون مما يدخل في هذا التخلق بالأخلاق الشرعيه الإسلامية إذا نظر الإنسان إلى سرط النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل يؤذى فيصبر ويحتسب لله فيورثه الله لعاقبة الحميدة بل يتعرض للصنوف من المكر والخديعة والخيانة فيقابل ذلك كله الصبر والاحتساب وفعل الأسباب المؤدية إلى التخلص من مثل هذا المكر فينصره الله جل وعلا. أورد بعض النماذج يقول الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار حسدا من عندي أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق أشيء التوجيه فاعفوا واصفحوا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 وانظر إلى الآية الأخرى أصرح منها ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فعفو عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين وشاهد هذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه زوجة عائشة رضي الله عنها. يقابله اليهود أين؟ في المدينة الدولة لمن؟ للمسلمين قائد المسلمين من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابله اليهود ويقولون السلام عليكم يعني الموت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 يستجاب لنا ولا يستجاب لها. ما كان الرفق في شيء إلا زانت، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه. إن الله رفيق ونحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سوى. صور لو خوك ابن أمك وأبيك يقول جعلك الموت. Vy dě owningá to dost ařebašit in ná isnabyom. Podřebuji suho chtěma na bude Ulysím k tě," auteur trzeba ci na Uneska, uneska, الاسباب ونحاول ان نغير اي uneska, او uneska, على المسلمين بكل uneska, uneska, منها ما لم تكن uneska, uneska, لعل الله جل وعلا uneska, uneska, uneska, uneska, ذلك التضرع بين يدي رب العزة والجلال أن يهيى ذموه وأن يجسرها فإن دعاء الله سلاح عظيم والله جل وعلا قد أخبر أنه يجيب دعاء الدعين متى دعوه قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي إذا دعوت فلا يكون دعاءك على نفسك ادع للمسلمين عاملا ادع أن يهدي الله من أمور المسلمين ما تصفح به أحوالهم وتستقيم به أمورهم ويكفيهم الله الشر من أراد منهم شرا ومن ذلك الاكتار من ذكر الله عز وجل نعم الاكتار من ذكر الله ان المؤمنين يتصفون بهذه الصفه لا يذكرون الله فقط بل من الله يا الله ذكراً كثيراً. يقول سبحانه ويقول سبحانه فذكروني أذكركم إذا ذكرت الله ذكرك الله فكفاك الله شر كل ذي شر ولذلك علينا بالإكتار من ذكر الله الشياطين تفر من ذكر الله ولذلك إذا أدى المؤذن أدبر الشيطان وله ذراط كما في الحديث كثر من ذكر الله. إذا فرت الشياطين منك لكونك تذكر الله كفاك الله شر عدوك. فإن الشياطين تأززهم أززا كما في الآية. ولذلك إذا افترت من ذكر الله خنست الشياطين وعجزت عنك. ولم تتمكن من تخليق أوليائها وأتباعها من الإنس عليك ولا يخاف الإنسان من شيء من المخلوقات بل ينبغي أن يكون خوفه كله من الله الرئيس والمروس الوزير والموظف العسكري والمدني كلهم يتصرف فيهم رب العزة في وجلاء يمكن أحد منهم يخرج عن قدر الله في أحد منهم يخرج إذا كيف تخاف منهم تخاف من الله إذا خفت من الله وقاك الله كل شيء الخائف من البشر قلبه مرتعش تجده خائفا وجلاً مضطرباً والذي لا يخاف إلا الله فإنه ساكن القلب مطمئن الباب يقيه الله من الشرور ما لا يحسبه له إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنت مؤمنين A jak se jmenuje, jak se jmenuje, jak se jmenuje, jak Lévo koddil għanna kavi rofa, fíja xokok, huna, xakok, huna, شق huna, xakok, huna, xakok. Jina jdin se jadkull l الدفع الذي تؤمن فيه لكن الآخر عنده غرفة فيها شق واحد لكن كبير والبقية الغرفة ليس فيها شقوط فقام بإغلاق ذلك الشق وانتبه عنه على هذا الشق فقط أيهما أكثر هدوء بال الأول والثاني كان الأول ما عنده إلا شقوق صغيرة والثاني عنده شك كبير يقول لكنه واحد فهو يلاحق وهو يراقب والآخر شكوك كثيرة تتعبه متى سد واحدا انبثق عليه الثاني هذا مثل ذلك الذي يخاف الله ومتى ذلك الذي يخاف المخلوق من خاف من الله وقاه الله كله أمر مخف ومما يتعلق بصفات المسلم أن يكون حريصا على الصبر يصبر على ما جاءه ويعلم العاقبة حصول أذى يصبر ما أحد سنة. أشد الناس بلا أنبياء ثم الأمثال بلا ومن صفات المؤمن أنه يقابل العفو. يقابل الإساءة بالعفو والإحساء سبحان الله يقول ابن مسعود رضي الله عنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه فهو يقول اللهم اغفر لقومي فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنه لا أعلم من الذي يتصف منكم بهذه السلطة قالوا يا رسول الله إن قريشا فعلت وفعلت وفعلت Fádro Allaha عليهم. قال ani nemůže třešně. a Allah. توقع الصحابة دعاءا فمسك فقال اللهم اهدي قوسا اللهم رجع الطفيل وهو يدعوهم الله فلما قال زوجته دخل على زوجته وكلمت، قال لا وكلمت حتى تسلم. دخل عليه قرابته، قال لا وحدثكم حتى تسلم. فأسلموا في الليلة الواحدة. الله أكبر. القلوب بين أيدي رب العزة والجلال. يقول القائل منا أخي لم يسلم، أبي لم يسلم، أمي لم تسلم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء عليك وظيفة تعامل حسن قول طيب شرح للإسلام وبيان لحقيقته وتعريف بسماعته هذه وظيفتك إن عليك إلا البلاغ أديت المهمة والباقي على رب العزة وجاء ولذلك عير من صفات المسلم التوكل على الله بتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى سواء فيما يتعلق بأمر الدعوة إلى الله أو بأمر الأرزاق أو بأمر صلاح الولد أو بغير ذلك مما ترغب به النفوس أنت تبذل السبب ثم تفوض الأمور على الله كم من واحد عمل أعمالاً كثيرة في الاكتساب فلن يحصل على شيء وإنما حصل على خسائر تسمعون بأخبار الناس هذا. وكم من الإنسان يعمل أعمالاً قليلة ويكسب أموالاً كثيرة والذين يكسبون المال يتفاوتون واحد يكسب مالا قليلا لكن الله يبارك له به فيقري حوائجه. ولا والآخر يكسب أموالاً كثيرة také nějak zírám a báám se toho a co jsi už zjistil, co jsi už zjistil, co jsi už zjistil, co jsi už zjistil, co jsi Sebbbek, wal-acha, sahira karat. Sebbbek, a jasan, dil-ahua, tak teteh jemmechemde. Wal-ahua, uvolit l-lisar, dil-ahua, jasan. Uvolit ebua, dil-ahua, dil-ahua, مو يغلق الساعة الثالثة. يأتي في ذلك اليوم ثلاث صفقات. الصفقة واحدة تساوي إجرة تيار لمدة شهر كامل. هذا ما واقع حياة الناس. إذ يكتسب المال الكثير ثم يذهب في آخر النهار إلى صالات القمار فتضيع أمواله هباء منثوراً. هكذا أيضا فيما يتعلق بجهدك سواء في دعوتك إلى الله يابد إذا أردت النتائج الحميدة أن تفوز على الله تبذل السبب وتتوكل على الله وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل Larazká كما kma yrazkut tyř. Tgdu chmasa, a třupu butana. Chmasa? Butonu hlese věšel šel. A třupu butana mluv. Butonu hlese plně. Vlaýně, hleda, že línasý kum, kma yrazkut tyř. Tgdu chmasa, a والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي يسأل قال لئن يحتطب أحدكم فيأتي بحزمة حطب فيبيعها خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه لماذا؟ هذا اكتساب ما أمور به في الشعر ولذلك كان في أول الإسلام صلاة الليل واجبة خفف بأسباب منها الرحلة في الاكتساب ما تكتسب الإنسان ناوي للتقرب ناوي للتقرب لله كان ماجورا مثابة عبادة من العبادات بالنية الصالحة من أكبر ما يعين المسلمين. في فرنسا على أداء مهمتهم وأعمالهم أن يتعاونوا فيما بينهم وأن يكونوا لحمة واحدة. قال فلان يا مذنب طيب المذنب من باب التعاون معهم تنصحه وتكرر عليه النصيحة. أما إذا قطع، فإنه سيستمر في غياب الزيت. وانظر إلى حديث. الرجل الذي كان يؤتى به لكونه يشرب الخمر فيجلده النبي صلى الله عليه وسلم فقال احد الصحابة, لعنه الله ما أكثر ما به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا الشيطان يتطلب منك أن تكثر من العنايته به بنصيحة وإرشاد وقول طيب ومصاحبة بالحسنة لعل الله يهديه على أدك ثم تتعاون معه على ما فيه الخير ونفع إما له أو لأحد من المسلمين أو فيه نفع معه انطلاقا من قول الله تعالى وتعاونوا على berri lukta hua. Wallahu fjajni l-ab, ma d-għamil l-ab. Fjajni jati. Ujjeta parla bil-insan, bil-ktar نحتاج إلى مقابر، نحتاج نحتاج أمورا كثيرة، فلا بد من التعاون من أجل تحقيقها والحصول عليها، وإحتساب الأجر في بدل الأسباب لجلبها للمسلمين. ما تشتغل ما تشتغل بعضنا في بعض، سبا وقدحا وتجريحا خالفنا أدلة الشريعة. التي تأمرنا بأن نكون إخوة إنما المؤمنون يحوى ومن مقتضى الأخوة التعاون على الخير والبر وبالتالي نحن على جمع كلمة المسلمين إذا لم يكن بينهم تعاون فلا أقل من أن لا يكون بينهم تنفر ولا تناجعوا فتفشلوا وتذهب ليهم واصبروا إن الله مع الصابر يصبر الإنسان على خطأ إخوانه عليه ويحتسب الأجر في هذا واصبروا إن الله مع يعينهم ويمدهم. كذلك قرر الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلقو من بعد ما جاءهم البيانات. هؤلاء له عذاب عظيم. يا هم ماذا؟ عذاب عظيم. وبالتالي نجتنب أسباب الفرقة والاختلاف ومن أعظم أسباب الفرقة والاختلاف التحذوات والعصبية باسم أو قبيلة أو مذهب إن ما عندنا إلا كتاب والسنة كل من دعات إلى جماعة أو تنظيم غير الكتاب والسنة هذا المقبول المسلمون الجامع بينهم هذا الدين فأي حزم أو أي تجمع يجعل الولاء والبراء بناء عليه من انضم معنا فهو منا نثني عليه ونمدحه ومن لم يكن فيه ذممنا وقد احنا فيه وسببناه وتكلمنا عليه هذا ليس من السلام في شيء هذا جاهلية يقول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كان يفعلون ومن ثم فإننا نتقرب إلى الله عز وجل بدرء مثل هذه التسمية وابتعاد المسلمين عن هذه التحزبات لا بد أن يكون ولاؤنا وبراؤنا لله فإن من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرائما أما من أعطى لعصبية أو جاهلية أو اسم أو غير ذلك هذا لا يقبل منه وليس من الإسلام شيء ترى هذا معنى عظيم يا أخي كثير من الناس وكونه انتسب إلى هذه التحزبات يكون مخطئا فيها لا يعني أننا نقوم بإذلال فإن اسمه ما لا زال موجودا عنده وبالتالي فنحن نحبه ونوليه لكن نكره انتماء في هذا الاسم. وننصر ونشير عليه ونتكلم معه ونبين له خطأ في جعله الولاء والبراء على ذلك الاسم الله ولي الذين آمنوا جميع الذين آمنوا وليهم الله الولاية على نوعين ولاية الله على نوعين ولاية عامة تشمل كل مؤمن و ولاية خاصة لا تشمل إلا المؤمن المتقي المؤمن المتقي وهي المذكورة في قوله سبحانه الولاية العامة مذكورة في قوله سبحانه الله ولي الذين آمنوا والولاية الخاصة مذكورة في قوله جل وعلا لَ إِنَّ أَوْلِيَا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم الذين لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة هؤلاء هم الذين يسعدون في الدنيا ولو جاءتهم صاعقة يرتاحون هاجئو البال قنعون بما آتاهم الله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 u nala kibetel kamida, seta konu naho, feduně a racha, u nala kibetu, litta a. Innan, nanzo, rusu, nanzo, u lady, a, الذي a, بهذا من هو عاجز a, تحقيق وعده جاهل بالعواقب غير مدرك لما تكون عليه المرء لا والله الله. لا والله لا والله حاش الله فهو القادر العلي الذي لا يعجزه شيء وهو الصادق في خبره الذي لا يمكن أن يتخلف وعده لكن للشريعة فينا نحن هل قمنا بإيماننا أو فرطنا وتهوينا؟ والمؤمن عندما يقوم بدينه يرجو الله والدار الآخرة فتأتيه الدنيا وهي راغمة نياتنا ليست للدنيا نياتنا الآخرة فتأتينا الدنيا وهي راغمة ومن أعظم ما يكون به إيمان استقامتنا على ديننا فإن الذين استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون والاستقامة تكون بالمحافظة على شعائر الدين ومن أعظمها إفراد الله بالعبادة قلوبنا متعلقة بالله خوفاً ورجاءاً ومحبة وتوكلاً لا تنصرف القلوب لأحد من الخلق لا يجعل الإنسان أحدا من المخلوقين وتوكل على الله ومن أعظم أنواع الاستقامة فعل الصلاة وأولاها صلاة الفرض الصلوات الخمس تفعل جماعة في المساجد فَاقِمُوا الصَّلَاةَ وَأَأَتُوا الزَّكَاعِ واركعوا مَعَ الرَّعِيمِ في بيوت أدنى الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغلوب والآصار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بني عن ذكر الله وإيقان الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء من هؤلاء يقول هذا الرزاق الذي له مقاليد السماوات والأرض الذي يرزق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر وكذلك Jima je kárla, byla mří, je kárla, a mříla, kárla, kárla, kárla, kárla, kárla, aby saláty léně, a بالصبر a by saláty léně, a je to kabiro, je muslim, عودوا إلى مصدر الشريع الكتاب السنة في زماننا اليوم من فضل الله آت الله لنا بوسائل عديدة نتمكن بها من قراءة القرآن وسماعه أليست الطباعة توفرت في عصرنا يتمكن الإنسان من شراء وأخذ المصحف بأثمانة زهيدة أليس الأمر كذلك؟ أليس اليوم نتمكن من أخذ الأسرطة بأثمانة زهيدة قليلة تضعها في سيارتك؟ تضعها في بيتك؟ أليس اليوم نتمكن من إدخال هذه القنوات الطيبة المصلحة؟ التي تحث، التي تعرض على القرآن في بيوتنا ألسنا في عصرنا الحاضر نتمكن من وسط العديد تسهل لنا سماع القرآن وسماع السنة لماذا أعرضنا مع السهولة إذا كان سماع القرآن من أسباب رحمة الله فكيف نزهد فيها když aboříte Přírodní, pak se الله dává vlastně, ale jaký je to? To je to, co je to? To je to, co je تنتظر معج الطبيب أو تنتظر فراغ الموظف لينهي معاملتك أخرجت جوالك وبدأت تقرأ الآيات القرآنية المسجلة في البرنامج اللي في الجوال صعب هذا عظيم النفع قليل العمل والله لا يطلب منك بذل أموال أي أنت تقول أنا والله ما أدري نفسي ما ما تتشجع ولا يطلب منك جهاد قتال، إنما ذكر باللسان سهل خفيف عظيم النفع كبير الأثر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إذا أردت إنجاز معاملة إذا أردت إنجاز معاملة لك في إحدى الدوائر رح تبحث من فيها؟ بحث عن واسطة في هذا واسطة بينك وبين الله القرآن واسطة بينك وبين الله اقرأوا كما قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه كم من الوقت Vai důličovat in v zvigné, nemůžete 5 zubaček. � je to... من v 20 minuta... a 15 دقيقة. في المقابل نضيع المنفع الحقيقي كم من الأوقات تضيع هباء منثورة جالس في السيارة هوجس فلا قال لي كذا وش يعني وش يقصد ماذا يتركب عليه طيب ما الفائدة كلكم كذلك بدون الاستثناء ما الفائدة هو ما الثمر؟ نظير اوقاتنا هباء منثورا بهذه to اخي قال لي اذا علم من العلوم ينفع في دنيا واخرتك هذا الذي تصرف به احوالنا باذن الله اما هذا الهدر في الحياة والله سبب قني اثره السيء علينا ليس بالقني حياتنا وقت حياتك فإذا كنت تضيع هذا الوقت فيما فائدة فيه فأنت مغفل نعم مغفل أنت وأعظم من هذا أعظم تغفيلا من هذا من يضيع وقته في مصيحة الله تلقى يبذل الأسباب الكثيرة لمعصية قليلة. مؤفل مجنون. يفتح الانترنت ويشاهد المشاهد المحرم. يجلب القنوات التي تعرض العروض السيئة. أنت مطالب بأن تحمي وقتك من السوق. Círfíjí, sa, vě, je to في vůbec šíp, takový vůbec šíp, takový vůbec šíp, takový vůbec šíp, takový vůbec šíp, takový vůbec وبعدين كم من المال المازوديع هنا كم من الوقت كم من الصحة كم كم ماذا تستفيد ما الثمر إذا لم يكن عندك دين فليكن عندك عقل تنفع ما يفيدك تعرف ما يفيدك ثم بعد ذلك ننظر في هذه القنوات تبث السوء والشر ليس في السلوك فقط حتى في العقائد وإذا استمع إليها من لا يحيط بالعقائد الصحيحة فإن العقائد السيئة تتمكن منه قلب خالي ليس فيه ذكر لله وليس فيه علم فلا استغراب أن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 حوزب الله إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ويقول سبحانه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرف عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسيك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين وإذا رأيت خطاب لمن لا شك أن النبي داخل في هذا الخطاب ومع ذلك قالوا له رأي إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديثنا إذن أنت اللي ما تسوى ظهر من أظهار النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت بمعزل عن هذا الأمر الإلهي إذا كان يقال لرسول صلى الله عليه وسلم الذي عنده من اليقين و العلم و لله و به هذا التوجيه فكيله بك والله يا أخي أنا أعرف عندي مهارة وأنا أعرف من الرسول الذي يقول أنا بالله وأخشىكم له والله أتحسَر والله ما وأشنع من هذا فيما يتعلق بهذه القنوات أن تقوم بجلبها لأبنائك وجلبها لمن تحت يدك وبالتالي تربيهم على العلم الرديء، تورث لهم العقائد الفاسدة تورث لهم تعلم Autority, لهم الابتعاد عن تعلم jellu għata l-Arabijie, jellu kinesie, jellu għata l-Arabijie. Jgħata bħahá. Pridali, għada, għahad, għahad, għahad, għahad, għahad, għahad, għahad, għahad, għahad, Který je to? Který je to? Který je to? Ne, ne, ne. Ne? Ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Který je to? Který je to? Který je Konec. Užřejte Allah na mladému. Už sejtěli Allah أصيكم في آخر كلمة هذه بأمرين مهمين بأمرين مهمين الأمر الأول التوبة ما من أحد منكم إلا سيغنب وبالتالي إذا عملت ذنبا فعليك بما يمسحه إذا امتلأت هذه الطاولة من هذه الأوراق بابيل؟ بابل نظفها حتى تبقى صافية نقية كيف نصفي نفوسنا من هذه الذنوب؟ هذه الذنوب تؤثر علينا سخط رب العالمين حتى في فهم الإنسان صاحب المعصية لا يفهم فهماً جديداً. شاهد هذا من قول سبحانه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبوه ما عملوه من المعاصي غطى على قلوبهم وران عليها حتى أصمحت لا تدرك الحق ولا تميزه لذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن الله يجعل لكم فرقانا يعني قدر تميزون بها بين الحق والباطن اذا عمل العبد معصيه ومحاها زال قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا في محتاج وهي سبحانه ان الحسنات تكلم في تتكلم فيه بالكلام الطيب وتثنى عليه فالحسانات ذي كون العبد يعصي ثم يتوب يقلب سيئاته تكون حسنات شوف هذا فوق الموازين واحد في البنك عنده حساب مدين Hele, filgang, 1000, 1000 jow. Děj! Hele, junkinan jak libaha, li t'ekun b'dell mahja, b'innafus, t'ekun b'zzahet. Botus veħlehu كما قال تعالى إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأَوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهِ سَيَّاتِهِمْ حَسَنَاتٍ رب الكريم لكن أنت البخير أعطنا النفس في لورة خليل كون العبد يذنب لا ينافي لكن الذي ينافيها إنه إذا أذنب لم يكتب يقول الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا في الله مبصر إذا الذنب لا ينافي التقوى إنما الذي ينافي التقوى عدم التقوى اسمع الايات وسارعوا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 ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يسر على ما فعلوا وهم يعلمون ولا إك تجاؤهم مغفرة من ربدي وجنات تجري من تحت ألالها خالدين فيها ونعمة أجر العاملين فاحشة معناه فعلوا فاحشة ما معنى فاحشة من يجيب ها. ما معنى فاحشة Marsi je kardio. Kraki xemana, huh? Marsi je kardio. Kvantilan fi, forza kidank.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 وعندك ملائكة يسجلون كل شيء ما يلفظ من قول إلا الذي هاربون. إن عليكم لحافظين كرام كاتبين حتى اللي في فرنسا، ها؟ حتى اللي في مصر. وبالتالي كل شيء مسجل. ثم إن ربك هو الذي خلقك وغزتك وأدر عليك النعم čas, srdce, jazyk, ruce. Vážně, já jsem vám říkal, že jste všechny zdraví. Ale لا يرى إلا بالمجاهل المكبرة تكبرة شديدة فيرديك على بوبا ايش فيه قال فيه فيروس قال رجال كبير طويل العريض يدي فيروس طيبوبة تقدير رب العسك وجاء هل أحد منكم يا من في هذا المجلس يأمن وهو جالس أمام من الآن أن يأتيه سكتة قلبية أو جلطة دماغ بسر هذا آخر الحالات العادية في أحد منكم الآن؟ إذا كان الأمر كذلك، ثم كنا نعلم أن عما قريب. سيحاسبنا الله كيف يا فلان عملت في اليوم الفلاني كذا وعملت في اليوم الفلاني كذا لن يترك من أعمالك لا قليل ولا كثير ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يذلم ربك أحدا ثم لتسألن عن النعيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد Lé se jukellimu hurabu. Lé se bene hura, bene hura, turbivata. Fejandu rajmene min, fella jara jena na kardi. Fejandu rajmene na na قد ينتج الأعمال الكثير ثمرات الكثيرة شق ثمرة يعني نصف ثمرة إذا كان شق الثمرة قد يؤثر ويثمن الوقاية من أقتنم ما عظم كرامة العالم ثم إن أمامك الجنة والنار إن كنت من الجنة لمن Furidda truj mutaxi, til kelġenna kuntu اسال الله wa وعلا ان يرزقك يا محمد اجمعين ندعوك مترقبك ان شاء الله اولي اخيار من خير Jalla wa هذه العباده اسال الله أن تجعلنا من, من وفق لعمل صالح يدخل به الجنة. اللهم إنا نسلك الجنة وما قرر إليها من قول وعمل ونعوذ بك من الناء وما قرر إليها من قول وعمل. اللهم إنا راضون عنك فرض عنا. اللهم يا حي يا قيوم إن نحبك فاحبنا. اللهم يا حي يا قيوم إن نسلك مغفرة للذنوب. ربنا قد أسرفنا في الذنوب وأكثرنا من الخطايا. كم من معصية قد فعلناها وكم من سيئة قد أقدمنا عليها لا يسعها إلا عفو فعفو عنا فعفو عنا فعفو عنا, عنا رحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا شجاعا بارك الله فيك يا شيخنا الكريم وصلى الله عليه وسلم أنا جعان من السلام وا ان شاء الله تعالى سنبدئ ثم نصلي وتكون الطمره ثم على ذلك نسلم ان شاء الله تعالى وفعله سنة... الشيخ يعني هذا بيقول هذه الى اثبات الوفيه فهو يريد الشيخ شاء الله سيكون ذلك بالإلهي تعالى وعندما تجربة وشكرا الله تعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن